البيت شديته وجبته العناوين وليا نظمته ناظره في المجلاه أتعب عليها أيام وشهور وسنين حتى يجيب للقصايد محلة والشعر له عندي سلوم وقوانين ومنقحه عن كل ملاه زلة ويا راكب اللي مركبه المعاني أهل الديون المجح فهوى للذلة مركاب شيوخ المجتمع والسلاطين اللي لهم هيبه وذاهم الله في كساره داعش بعد مصد زر الفين مميزات تشلع على لهلا سامه له اللي يمسك المال يحسن خوف تنتجي في كبير الخلا ما كنا اللي جود خلاه لعنا واللي نزل والباقي كه فوق مترين مثل العروس بليله تمس فهلا تنزل وتنظر للعرب في طرف عين في موقف واللي حضرها يجله لكن انت لا تهتشر الصاحب وين يوم اني سواقه تواسا وتلهب من يظهر شوي ويبين لكن المظلي يندفع بالمظلات ولا يقول لصاحبه اه بينه البين وش تنتظر يلا توكل على الله ولا شع يطبلونه يشكك بنسين بدر طلع في غير وقته وحله ياخذ على خطه صكوك وبرهين منافسه في طرق غير ظلّا في ضحتك طحتك إنه الدماء فالعين في عيوني من عيّة عيونه تهلّا يطري علي اصطبه ساري ويمين قفيته والنظر ما يزله الشيخ نعقد المواطني هالح من عقب طيب اهل العرب جاهز الله ويا ناقد الوان بهديك لونين خذ ما تبي واللي تخلي خلا بين المواتر يظهر شوي ويبين كنا المظلي يندفع بهالمظله